يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرتوم ويلو يومئذ للمكذبين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 دارا كما علِيون كتابهم مرقون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأراء ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق نختم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم ومزاجهم من تسنيم عيني يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون